كتاب القضاء باب ما بعد كتاب التعاون باب الشهادات الشهادات وأصل الكلمه لغة على عدة معان شهد بمعنى اطلع وبمعنى حضر كما قال تعالى فمن شهد منكم يعني من حضر منكم الشهر وبمعنى العلم فارحمكم الله قالوا نشهد إنك لرسول الله وبمعنى الإدراك وبمعنى الإخبار ولكن لا يقال شهد إلا إذا كان الخبر به صادقا جادما وبمعنى البينة اما تعريف الشهادة شرعا فهو اخبار صدق لاثبات حق في مجلس حكم أخبار فضق لإثبات حق في مجلس حكم. قلت وقولنا إخبار فضق في إشارة إلى أنه لا بد من تحقق شروط ماذا الشهادة. لتخرج عن معنى الخبر الى معنى ماذا الشهاده صحيح ولا تقبل اي شهادة لا يبقى لابد من شروط عشان يتحقق فيها اخباره ماذا صدق ثانيا لاثبات حق فلا بد ان تكون الشهادة متضمنة لمعنى اكيد في اثبات الايه حق يعني ايه معنى اكيد يعني ان يأتي بالشهادة على وجه يثبت به ماذا الحق اما اذا اتى بالشهادة على وجه لا يثبت به الحق فلا تحقق هنا ايه شرطها ثالثا في مجلس حكم وهي ان الشهادة تكون عند القاضي اما تطوعا او الزاما حكمها حكم الشهادة والذي يترجح والذي يترجح ان الشهادة واجبا ويظهر هذا الوجوب فيما جاء من أدلة الكتاب والسنة والنظر الصحيح ومن ذلك قول تعالى ولا تكتم الشهادة ولا تقتم الشهادة ومن يقتمها فإنه آثم قلبه فرتب سبحانه وتعالى إثم القلب على كتم الشهادة فضلاً عما جاء في عجز الآية يعني في صدر الآية من النهي عن كتمانها من النهي عن كتمانها وهذا أمر بآدائها لأن النهي عن شيء أمر بماذا؟ بضده، صحيح؟ والأمر بشيء ناهي عن ماذا؟ عن ضده إذن لما قال ولا تكتم الشهادة يبقى تحريم كتمها يبا هذا يدل بمفهوم المخالفة على وجوب أدائها بهذا الوجه الأول الوجه الثاني أنه رتب سبحانه وتعالى الإثم على كتمانها والإثم لا يترتب في الشرع إلا على ماذا ترك واجب أو فعله حرام صحيح؟ كما أن الإثم المترتب ليس يترتب شرعاً الا على ترك واجب او فعل حرام ثانيا الدليل الثاني قوله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا فنهى عن امتناع الشهداء عن الشهادة وتأكد وجوبها حال الدعوة من القاضي الدليل الثالث قوله تعالى لا يضار في قراءة لا يضار تفرق بين القراءتين يا شيخ محمد، ها؟ فرق بين القراءتين، أحسن. آه. لا يضر كاتب ولا شهيد، والفرق بين القراءتين، أما الأولى منع الإضرار بالشهيد والكاتب. اللي هي يضربه بالفتح اما قراءة الضم فيحرم الاضرار في الشهادة ومن صور الاضرار هو ماذا كتمانها والامتناع عن ادائها الدليل الرابع قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي الشهادة منها التوصل إلى ماذا؟ إلى هذا الحق، لأن الشهادة بها يثبت الحق. لأن الشهادة بها يثبت الحق، وقد أمر تعالى بأداء الامانات إلى أهلها، وفي الامتناع عنها إضرار وتضييع لحقوق. كام هذا خامسا قوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها وهذا قريب في معنى الوجوه من هذا الثناء الحق عليه والذي لا يترتب إلا على أدائي والذي هو أقرب في معنى الوجوه السادس قوله عليه الصلاة والسلام شاهداك او يمينه تجعل الشهادة في مقابل اليمين ولما كان اليمين يجب في هذا الباب كانت الشهادة تجب ايضا الدليل السابع النظر صحيح لما في الشهادة من إثبات الحق وتبرئة آخر وإقامة حدود الله عز وجل وما يتوصل به إلى الواجب فهو واجب الإجماع. وقد نقل الإجماع على أن الشهادة فرض كفاية إلا أنها ترتقي إلى ردبة فرض العين في حق من دعي إليها قلت وفي حق من كانت شهادته او من شهادة غير فرع الشهادة على الزناء ها قريب هذا هذا قريب فرع الشهادة على الزنا او في الزنا تجب ايضا مستحب. أما لماذا يكون حكمها إذن؟ عيباً ليست مستحبة حكمها يا صالح. واجبة. مم. مش واجبة عليهم. نواجب أن نأتي عليهم. تمام. لكن هل واجبة على الشاهد نفسه؟ الأولى الساتب يبقى لأن الأول السات غيره تفرق ما عندك من التفريق بين من دعى إليه احنا مستفقون أن من دعى إليه وجبت عليه قول واحد لكننا نتكلم على المتطوع بها يا أحمد يا صح هذا الحديث صح وهو نفس في استحباب الستر وبالتالي بمفهوم المخالفة هو نص على كراهة ماذا التطوع بها؟ لكننا متفقين على أن من دعى إليه وجبت إيه؟ لكنه بيتكلم على التطوع بها نعم. يمكن الاستدابة وشهدت على الشهادة على نعم لأنه كان معه شهداء أمر لمن أن نأتي نحن لكن هل هذا أمر على ذات الشهداء هذا هو السؤال إحنا نقول هذا واجب على أن مرم إنسانا بالزنا أو قذفه بذلك يجب عليه أن يأتي بماذا نحن نتكلم على الشهداء أنفسهم ومن قال انه يجب اصلا ان احنا نفضحه ونأتي به نعم مم. لو كانت مستحبة او واجبة لما فعل عمر معه ما فعل صحيح خص وقال فعل عمر ماذا قال ارى شابا كذا وكذا ارجو الله الله يفضح على يديه ماذا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزعق في عمر زعقة آه. فين الجماعة اللي بيحضروا درس الخميس يرفعوا أيديهم آه. الجماعة اللي بيرفعوا در... اللي بيحضروا درس الخميس انت بتحضر درس الخميس انت طب أنزل يدك ماذا أفعل بكم الآن أضعكم الآن هنا ترفعون أيديكم ووجوهكم إلى الحائص لا نقول في الشهادة على الزنا أنها تكره إلا في حق رجل واحد من يا أخي الفاجر هذا الذي لا يستحق ماذا الستر عليه تمام هذا لا يستحق الستر عليه ابن قول الشهادة في الزنا وهي تكره تكره ابتداء وذلك ترغيبا للستر على المسلم وفي ذلك عموم قوله ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة ماعز قال للرجل هل سترت عليه بثوبك وفي استدلال حسن جيد هنا وسالثا من إخراج أو من طرد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا بما به أنه كره الإقراره على نفسه فإن كره إقراره على نفسه كرهت ماذا بما به أنه كره إقرار ماعز على نفسه مما يدل بالتبع على كراهه الشهادة على الغيب إلا من الدعوة إلا من الدعوة قلت وكذا عدم استفسار النبي صلى الله عليه وسلم من الشاب الذي جاءه فقال أصبت حدا من حدود الله تعالى إلا في حق الفاجر فهذا الذي لا يستحق الستر أو الستر لأجل قطع فساده والله المستعان كيف كيف ارفع سلطة من سقوط لا ده من السقوط اولا في باب الشدود يمكن ان نضيف دليلا اخر فنقول ولما كان في باب الحد من درء الحد ما امكن بالشبهة ومن اسقاطه ما امكن يجعل قانب الستر أقوى مما يقوي ماذا مما يقوي قراهة التطوع بالشهادة خاصة وهذا الباب لا يثبت إلا بشروط شديدة قد لا تتحقق سيعود الضرر على من على الشاهد بحد حد قسف قلت كما ان مصلحة الستر اقوى في هذا الباب والكت بما جرى من عادة مرض القلوب من الطمع ومن الهوى فعلا لو شيد على رجل او امرأة بمثل هذا هناك مرضى قلوب يطمعون نعم يطمعون بمثل هذه للمرء ويطمعون بمثل هذا ليه الرجل فكان باب الستر والكتم اولى في هذا الباب اولى نعم وهذا الذي رأيناه في فتاوى علمائنا الكبار وفي فقههم واضح من الستر عليه لأن النبي صلى الله عليه بالغ في هذا الباب إلى حد أنه قال سترت عليه بماذا؟ بسودك نعم ما لها؟ لم ايش صحيح. يعني لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة ماعز من زنا بها ماعز، ولا في وقعة الغمديه من زنا بها من من زنا بهذه الغمديه، بما يدل على أن باب الستر ماذا أقوى؟ هنا بعض الناس بيقول، لكن في عدم الشهادة على الزنا تضيع لحق أهل الزانية. لا ليس فضيعا بل يكون ذلك في بعض الاحايين احفظ لهم نعم لانه ماذا يكون لو ان الرجل الذي زنا بها حد لحقتهم الماذا الفضيح على كل حال واضح ولذلك مسألة الحد ليست في المقام الاول حقا بشرية هي حق لمن لله لذلك اهل العلم اخرجوا الخصاص من الحدود ووضعوه في باب الايه الجنايات ليه لان الخصاص في حق لمن لبشر لحق حق في اسقاط الخصاص واخذ ماذا الديه لكن باب الحدود هو حق لمن لذلك لا يشرع ماذا اسقاط الحدود متى بلغت من السلطان يبقى ليس في ذلك من التضييع بل في ذلك من حفظهم بألا ماذا بألا يفضحه وبعض الناس قد يرى يرضى الموت ولا يرضى ماذا ولا يرضى الفضيح مم. طيب أنا لم أمنع هذا وليس في ذلك تعطيل لحدود الله عز وجل إنما هذا من باب تقدير المصالح وليه ومتى يقول يقام يعني متى بلغت السلطان عندئذ يصدق علي أنه يقام لكن متى لم يبلغ السلطان لا يصدق علي أنه يقام صحيح. نعم نعم احسن لان فعلا في جزئية مهمة جدا في مسألة حق الزنا هذا او حد الزنا حق لمن لله بدليل ان لو رضيت المرأة ورضي الرجل يقام ماذا حد لو رضي وليها بما تفعل يقام ماذا الحد ولا جزء حتى أن يسقطه صحيح؟ طيب لما اتفقنا على هذه المقدمة أنه حق لمن حقوق لا يشرع إسقاطها لمصلحة أم لا يشرع لأن ربنا يسقط الحقوق يوم القيامة التي له على من على العباد الله المستعان. كما أن في الستر من مطالبته بماذا؟ بالتوبة لعله يتوب إلا في حق الفاجر إلا في حق ماذا؟ الفاجر امسكوا عن الاسئلة الان بارك الله فيكم <سؤال> اذا كانت العلة في تراهة الشهادة ابتداء السطر عن المسلم فالسطر عن المسلم يطلق على جميع الحدود ولكن تفرض به لا أنت جمع. هنا اخونا يقول اهائب اذا السطر عليه في كل الحدود لا فرق بين الزنا والقصف وكذا قلت لا انما الذي جرى شرعا التفريق بين الزنا والقصف والسرق والحراب لماذا لان باب الزنا شدد الشرع فيه اكثر من, إيه؟ من غيره واضح هذا اولا هذا من باب التفريق ثانيا ان حد السرخاء ليس كحد الزنا من الفضيحة لان الناس يعتذرون للسارق ما لا يعتذرون لمن يشفقون على السارق ما لا يشفقون على من على الزاني واضح بل الناس يشفقون على القاتل ما لا يشفقون على من وترى أن من الناس من يرضى أن يقال عنه أنه ماذا قاتل ولا يرضى أن يقال عنه ماذا زاني لبه في تفريق كيف تسوي حسبنا هذا القدر بارك الله فيكم مفألة الثانية شروط الشهادة الشرط الأول الإسلام لقول الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم يعني من رجالكم أنتم أيها المسلمون ولقولي تعالى في الآية الأخرى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم يعني منكم أيها المسلمون ثالثا لأن الكافر تنتفي عنه صفة ماذا العدالة وقع في أشد الظلم وأشد الجور من أنه ماذا نسب لله شريكا تنتفي عنه شرقية ماذا العدالة والصدق لأنه كذب على الله الشرك كذب على الله ولله. كذب على الله لأنه ادعى لله ماذا ندا ونظيرا وشبيا ومثيلا صحيح وليس بعد الشرك من ذنب مما يسقط عدالته فرع الا من استثناء في باب ماذا من يقول سمعت صوت ناونه ها. لا استثناء في باب ماذا الوصية عند الموت طب اين الدليل ها اين الدليل اقرب عليك في سورة ماذا المائدة آه. تمام والدليل على هذا آية المائدة فآخران يقومان مقامهما لا ليس في الآية هذه فآخران من غيركم أو آخران من غيركم ولكن على شرط مخصوص ان ينعدم وجود ماذا شهود مسلمين وهذا يدل على الشرط السابق وهذا يدل على الشرط السابق بدلالة ان الله تعالى لا يجيز شهادة المشركين الا على شرط مخصوص سأكتفي بهذا الشرط إن شاء الله تبارك وتعالى في درسي اليوم لنتم إن شاء الله عز وجل في يوم الثلاثاء مع كتاب الشهادات والله تعالى الموفق والمستعانة